وإن يمسسك الله بضرع فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله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 وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 يُؤْمِنُ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ وَيُؤْتِيكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى وَيُؤْتِ كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون عليم بذات الصدور